العمر دونك قبر والحلم تابوت حتى منياتي هم الصبر ضيقة لولا الحزن مش لح يلبسني بشوت قص باتحمل حمل ماني أطيعة ولو كان فيك إحساس ما صرت مكبوت وما قلتي كل واحد يروح طريقه سهلة تقولين الجفا لكن الموت ما في أمل أعيش بعدك تقيقة قالوا قبل ما فات ما ردها الصوت وانتي تردين العمر يا رحيقة كلمة غلا منك تعمر العبيوت كلمة زعل منك تبيد الخليقة شوفي شكثر أبكي على نغمة النوت شوفي عيوني في المدامن غريقة من كثر ماني ذايق المر مبهوت أكذب اللي صار لو هو حقيقة شلون يموت التوت يا شدرة التوت طير الغرام يطير ماله عشيقا كيف البحر ما فيه لؤلؤ وياقوت كيف الأصيل يخون خوته وفيقه أشياء واجد ما لها حل وثبوت حتى فراقك ماله هي وثيقة حتى فراقك ماله هي